117. قد أفلح المؤمنون 118. الذين هم في والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك وَالَّذِينَ يُمْلُونَ أَمَانَتَهُمْ وَعَهْدَهُمْ مَرَّانٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى يليسون الفردوسهم في ذا خالدون ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الأرض còn tâmú củaân vàkho đang khuân mục tay vô mâ فتبارك <تصفيق> الله ولقد خلق <تصفيق> <تصفيق>